صلى الله عليه والآله وصحبه وسلم تسبيلا كثيا من النبأ. لين خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى إذا محمد صلى الله عليه والآله وسلم. شغل كمولي محدثاتها وكل محدثة بيعة وكل نبيعة ضلال وكل ضالة فناء. في المرة الماضية أخذنا في الدرس ما يتعلق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 ما كنت حاضرة؟ مل الثاني؟ الموضوع؟ لكن نقلت الدرس؟ نقلته؟ فهمت؟ فهمت الدرس اللي نقلته؟ فهمتم؟ ذكرت مع إخوانك كلنا ذكرت حالك؟ ذكرت لحالك عن وحدك؟ ها؟ طيب وإيش مشكلة عليك في الدرس؟ عندك أشياء لم تفهمها ولا؟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 موضوع الثالث مهدوث أنت أيضا أنت مهدوث أنت كأخيك الثالث والرابع النسبة الخامس الثالث اسمه السابع ها والثامن أخي ياشر التاشر السابع العاشر ما ليش تأش حكومة ذكرى؟ مش طيب. لا لا تأش جيب باقي واحد. ها؟ الواضح. رجاء من الحضور استمعوا طيب. قائمة. اذا سالت لا أحد يضع رأسه. واضح؟ كل الرؤوس منتصبه إليا. أسمع. المبادئ هذه واضحة إذا رجعتمها واضحة نعم نسبته يعني التباين بمعنى الانفصال عن علوم الشريعه هو العلوم الشرعية أول العلوم الشرعية قسمان. علم مطلوب لذاته وعلم مطلوب لغيره المطلوب لذاته الاعتقاد والفقه عقيدتك في ربك عز وجل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 وعلم المقصود مطلوب لغيره أن يوصلك إلى الذي هو والداته وماذا هي العلوم التي تصل بها إلى العلم الذي هو إلى علم الاعتقال وعلم الفقه وغيره تقسير آخر هناك علوم الأصول في علوم آلة علوم أصلية وعلوم فرعية أي علوم آلة توصلك إلى مثل التفسير كلام الله تفهمه ماذا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 بعد ذلك بدأت العلوم تستقل. صار إن علم الفقه، علم الاعتقاد، التوحيد، والإيمان، السنة، وعلم الأصول، وسلفة، ومستوى الحديث، واللغة، والنحو، والصرف، والبلاغة وإلى آخره. واضح؟ هو التباين بمعنى منفصل عنها. يعني هذا علم مستقل، وهذا علم مستقل؟ وهو من علوم الشريعة بمعنى.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 ولا يرفع بصرة من أخر. بعد الستين الخمسة والستين يرفع بصرة ليتأكد هل ضابط العبارة ولا لا أو قد يكون قوي الحفظ يقرأ خمسة يحفظ أو أشرة أو أشرين أو خمستاشر لكن حتى يثبت الحفظ إذا كان الحفظ عليه صعب يقرأ ويكرر. يقرأ ويكرر يضبط العبارة في الزملة ولم يحفظ وإن لم يحفظ عندنا الآن الشرح الشرح يحت... يتضمن ماذا؟ يتضمن فك عبارة المثل فك العبارة كما سيق الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ما معنى الكلام؟ ماذا اللفظ المركب المفيد بالوضع؟ ما معنى؟ هذا فك العبارة هذا شرح هذا شرح لهذا المثل وعندك الأمثلة عندك أحكام النحويه وعندك الأمثلة الأحكام النحوية والأمثلة تحفظ ها أما إذا كانت أمثلة سهلة ويستطيع أن ينشئها من عندي ما يحتاج حفظها لكن احفظ القول والمعنى يقرأ ويياج إذا أمكن حفظه الله بارك وإلا يقرأ ويكرر حتى يضبط في الجملة فهمتم ها لو مشيت بالطريقة هذه ختمنا المتن إن شاء الله لا كن تصير نحويًا لكن نصف نحوي إن شاء الله خلاص؟ بالتباق طيب مجدد ان شاء الله نبدأ اليوم في المتن؟ نعم شوات طيب من يقرأ المتن؟ اقرا بسم الله الرحمن الرحيم قال مصلّف وهو أبا عبد زيد له رحمه الله قال مصلّف رحمه الله وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن دابوس الصنهاجي المعروف بأجور، المولود في سنة 22 و76 في سنة 22 و76 نعم، المولود في سنة 72 و76 مئة، والمتوسط سنة 22 و76 مئة. النبوية رحم الله تعالى. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقول اللفظ أي كلام هذا كلام شانه وقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هاي العلمة طيب بدأ بماذا بالكلام نحن الآن نحن الآن ندرس أي علم النحو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 هو طيب طيب مراد محمد كلام ولا لا محمد في معنى ولا ما فاد لم يفيد انا افادني معنى ان شخص اسمه محمد مثلي انا هذا معنى سميه كلام طيب وجاء زيد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 أو الخط تكتب تكتب إلى إنسان شيء هذا قال وهذا كلام أو علامه عند لا, لا لا عند اللغة. اللغة عند اللغويين يعني بعض اهل النحو ذكروا أن هذا في معنى اللغة أو العلامه في الطريق تجد تجد علامة قطعة حديدية دائرة داخلها ثمانين وعليها ده خط احمر ماذا تفيد واحد قائم هناك يقول لك لا تزيد سرعه كائن ثمانين كما مات الساعه صحيح اذا قال هذا كذا هذا العدد العلامه او الانصاب يعني النصب يعني ان ينصب شيء للدلاله على كذا ينصب شيء حجر او نحوه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 لأن بعضهم تضرد بهذا إلى إثباء أنه لا صفة الكلام إلا أزا وجل يعني يقول الكلام هو الكلام النفسي لأن الكلام يفيد كل هذا الإشارة كلام والأعلام كلام والتقيم كلام والنصب كلام والخط كلام والنطق كلام فقوله أزا وجل وكلّم الله موسى تكديمه حتى يسمع كلام الله قال الذي في نفس الله هذا خطر في لاسة السنة والجماعة الكلام من جهة السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بلفظ وصوت وحرف واضح يعني لا نطيل لا نفصل في هذا لكن نقول في اللغه هو نطق افاد معنى تمام وبالتالي كل نطق اشتمل على لفظ وحرف وصوت يفيدك معنى سميه له وعند النحات لما نقول عند النحات اي اصطلاح النحات يمر ما مع نصلح نحات يعني ما تفاهم عليه أهل النحو فإن النحو عنده الصلاحات ما مع نصلح يعني تعريفات علمية تعريفات علمية اتفق عليها أهل الفن واضح مفهوم النحو هنا النحات إيش قاله قالوا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ما من هذا اللفظ؟ تالي حقول الضلال من هذا بنت الواحد بنتك. قلنا هو اللفظ طيب الان نجو الى كل كلمه ناتي الى اللفظ اللفظ ما معنى اللفظ اللفظ في اللغه هو الرمي اذا فاتكم شيء قولوني يعني استدركوا اذا فات شيء تقول اكلت التمره ولفوتم النوى أي رميتكم لفظت النوى رميتها لفظ يرنا وأما عند النحات فاللفه هو صوت مشتمل على حروف أو بعض حروف الهجر هو صوت مشتمل على بعض حروف الهجر واضح توقف هنا نفهم ما هو الظفر؟ الظفر هو صوت مشتمل على حروف الهجر لما نقول صوت لما اقول صوت هذا الصوت هذا نسمعه الآن نسمعه يدخل ولا ما يدخل لما نقول صوت صوت النجارة. لا يدخل ولا لا يدخل. وصوت البهيمه تدخل وهذا يدخل هذا صوت لكن قلنا مشتمل على حروف الهجاء خرج الصك ديالي خرج صوت النجارة خرج صوت الطق صوت الباب صار صوت يشتمل على حروف الهجاء المبتؤه بالالف والمنتهيه أو كأن على حروف ا ب ت ج ح ا ب تاء جيم حرف حاء خاء ذال راء زاي سين صاد طاء وقيل في الاخير همزته أو لم أرف أي واضح واضح هذه الحروب الهجام إذا فعل الصوت إذا كان فيه حرب من حروب الهجام سميناه لفظ طيب زيد لفظ ولا لا وغضر نعم سنأتي إذن قلنا صوت صوت فيه حرف الهجام علي حرب زي ومحمد وزيد، وعلي ومراد، وعبد العزيز، أنت، أنت يا شيخ، لفظ ولا لا؟ اسمك عادي، أنت يا عادي، نعم. والأخ آه. اسمك نبيل، لفظ ولا لا؟ نبيل لفظ ولا لا؟ صح، صح. صح مقلوب زيد ديج لفظ لنا لفظ وأي كلمة أنشئها كلا نما او أو شرا شراهة لفظ لا. لنا صوت مجتمع الحروف في جملة. فهمتم هل فهمت اخي مراد لا واضح.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 Adică, że sobora, małeś dilę na? Nie? لا يوجد لا يوجد صوت في صوت يشتمل وما يسميه قارون يعني صار لفظا مفيدا او لفظا مستعملا وان لم يفه فهو مهمل هذا لفظ مهمل اي معنى مهمل يعني غير مستعمل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 الى كشتم ونحوه ها؟ او نحو ذلك او نحو ذلك ها نحو ذلك ان اتى فتوى ال مثلا او فتوى بعض اهل العلم في فيقول دعنا من من خرافات هؤلاء الذين لا يجاوزون حرق الحجب ها كلام اهل البدع هذا يقولون كلام شائع هذا خذوا هذا يعني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 على حافه الطاش قلنا إذن الكلام هو اللفظ المركب المركب ما هو ما فهمتم اللفظ الآن طيب المركب الترتيب في اللغه هو وضع الشيء على شيء أو ظلم شيء إلش؟ أو إلقاءه به؟ هذا المعنى التقييد. ما المقصود به في الاصطلاح المقصود به ما يسمونه؟ بالتركيب الإسنادي تركيب التركيب الإسنادي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 أسندت إلى زيد المجيد ذهب الطالب أسندت إلى الطالب الذهاب في حني موجود نشاء الله نشاء الله أيها نشأن ولك التركيب الإسنادي ماذا فعل وفاعل مبتدا وخطر أن تسند الوصفة إلى الذات كجاء زيد وزيد عالم وأنتم تدرون أن النحو النحات النحات خربه مع زيد ما لديهما. حتى ذكر بعض مشايخنا أنه لهن ما فيه من فيه شيء من النصب والعداوة يعني لعلي رضي الله عنه. يعني على على المزاح هذا كله من من أنه من أم السنة المهم ما يعني ذكر بعض مشايخنا مازح هذا كله يعني جاء زين ذاب زين. وضع رمادي موضح وضع رمادي ان زيد ضارب ومضروب ما يعني في نفس الوقت والضارب زيد ونحن حتى قال القائل أنا مالي ولا زيد دانه اينما شاء يضي يذهب قيد زيد النجاء طيب المركب تركيب إسنادي التركيب الإسنادي. الإسنادي. الاسنادي هل نفهم تركيب اسنادي اللفظ المركب نقصد به تركيب اسنادي نفهم يعني لا نقصد يخرج منه يخرج منه التركيب الإضافي. إيش مع التركيب الإضافي؟ مثل عبد الله نكتب ونتوقف لفاح. نكتب ونتوقف هذا التركيب الإسنادي فان ولا لا واضح إن شاء الله واضح أحيانًا يا مراد. واضح شرطي ممتاز ما لم نفهم التركيب لسنه نحن نقصد في قولنا النحات يقصده في قوله من كلامه واللفظ المركب يقصد بالتركيب ما يقصد التركيب الاضافي كعبد الله ها؟ اضفته الى الله انه عبد لله كحصير المسجد كطالب المعهد طالب المعهد ومسجل زيد وله هذا هكذا يعني اضفت هذا غير مقصود عبد الله ليش كلام عند اللوحات خاطر المزيد ليس كلام، طالب المعهد ليس كلام، مسجل فلان ليس كلام، هذا تركيب هذا تركيب ماذا إضاحي. آه، إضافي؟, ماذا؟ من المركب من المركب؟ إضافي. هو المركب و... أيوة. المركب تركيب ومسجي وحكاية هل يجينا مهدي مهدي احنا قلنا في التعريف نقصد ماذا التركيب الإسناد هذا لا يقصد هذا حتى تفهمونا لا نقصد هذا طيب خرجنا تركيب الاضاءه كذلك التركيب الإضارة التركيب المسجي ما ترتيب المسجد؟ يعني ترتيب اسم ما اسم مين هذا لا ما كريم بقى لا شكاية كده شكاية هذا التركيب مزج ما لنا مزجنا كلمة بكلمة بعلق بلا بعلة وبك نادي وكلم حظة ومول قاسي لقاري خان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 سهلتي لم أفهم عبد الله ما هي مزوجة اضفنا يا شي. عبد الله اضفنا العبد لله حصير المسجد أضفنا للمسجد هنا اضفنا حضر الموت ما أضفنا جماله حضر موت ما هو ما عند اللغويين عند اللغويين اي خلينا نفاجئ الروميه نمشي واحده واحده الحين في الدرجه يعني، اللغه اوسع من النحو النفط دلالته في اللغه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 هل طيب الآن أوائك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجاهلية قال لنتقونا اللغة العربية ولا لا طيب لفظة الكلام موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة قال الشاعر كلاما وقال فلان كلام يأتي وقال قال فلان كلام كلام هجاء فيك أو ذم أو كلام لفظة الكلام موجودة أو لم موجودة؟ طيب ما يقصدون بها نطق أفاد المعنى صحيح هل كان عندهم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع من جاء هذا؟ جاء ذي النحويون فأي هم اللغه اللغة فإمتى أعام أعام تكون أعام الغالب تكون أعام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 عبد الله اضافه عبوديه تمام الحاضر المسجدي اختصاصي يختص بالمسجد طالب المعهد يختص بالمعهد لكن لما تقول حضر موت أضفت إيش الموت اضفت, أضفت الحضر الى الموت ما هو اسم علم على منطقه مزجنا كلمه بكلمه من الصباح مساء وإن كان هذا من الظروف المبنى في التنزلبي مزجت كلمة, كلمة أما الإضافة فتفيد أن ماذا ملك له أو مختص به أو يستحقه تمام نعم واصل باقي لنا التركيب اللي يسموه الحكاة تركيب الحكاة ماذا؟ شابق طرناها وتأضبط شغل شاب قرناها القرن هو الشعر الذي تنفره المرأة على جنب اليمين ها؟ فيجعل ظفائر قال شاب قرناها هذا صار أدم على المرأة والقرن معروف الظفير هذا كما قال أنه بسن في المرأة إذا كانها شعر وكف غسلت كيف قال ويجعل شعرها ثلاثة ضفائر يعني وفي بعض رواية قرون يلقى اثنين خالفها وتلقى خالفها المخصول هذا شاب قرناه وتأبط شرم تأبط يعني تحمله وفعله وتكتم عليه ونحو ذلك تأبط شرم هذا شاب فعل ماضي وقرناه فاعل وضاف له الله تأبط فاعل والفاعل مستفيد هو وشابا نبودي انا ما ني عربي يعني مبذب لكم على هذا المستوى لكن هذه جمله صارت اسم على واحد جاءت ابط شبا ورايت ابط شبا مرات بتابط شب وجاء جاءت شاب قرناها ورايت شاب قر شاب قرناها ومرات يعني جمله علم على فلان وهذا ليس الى هذا ما ليس الى هذا ناس يعني يتنابزون بمثل هذا او يسير في بعضهم اسم مثل هذا ها ايش ركن الدين مضاف يعني مثلا واحد ها يكتر يكتر من قول من قوله مثلا ما ما هذا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 يخصر دول بلا عدم صحيح هذا المعنى وضعته العرب وقصدته إذن الكلام هو النظر المركب المفيد بوضع العرب نقولنا دون النظر إلى المسألة في مسألة يقولون هل اللغة وضعها الناس أو الله الزوجة علمهم إياها هي مثل أخرى وعلم آدم لأسماء كلها مسألة أخرى طيب فإذن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 بناله الملتهبه أو بما فيه من الحرارة والقمر لهذا الكوكب والنجوم لما هو معلوم والأرض والملعقه والقصح والطاولة وكتب ومشى وصلى بما نده وقال ودرس وكتب هذه كلها وضعها العرب لمعنى معين لنا. ها اذا فالكلام هو ذاك اللفظ الذي افاد معنى وكان مركبا وقد افاد معنى وضعه العرب فجاء زيد ماذا يفيد ان زيد اقبل الينا صح ولا لا طيب اذا قلت جاء زيد فاقول لك انا واين زيد غير موجود زيد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 مبتدا وخبره وغيره وبالوضع فالله بمعنى الإله المعبود بحق لا تفيد النفي إله اله الا هو الحي القيوم يعني لا معبود بحق الا هو سبحانه نعم لا لاخ ذهبت الى المسجد هذا كلام لا نور راجعت الدرس ونور نور الدين نور الدين هذا مركب اي تركيب سنادي ولا مجدي ولا اضافي ولا ولا حكائي هو مو وليس مجدي مضافي نور الدين يعني انت منور للدين ما شاء الله عز وجل يعطيني وعي مراد سبوره الفصل هذا مركب مضاف أضفت السبورة إلى الفصل لكن جبه بجملة سبورة الفصل ليست كل الحق متاب ليست نظيفة صحيح نعم نعم لا. مثلاً تقدير هذه السبورة، يكون كلام سبوره تكون هذه سبورة الفصل، وتجد قرار. تكون هذه تقدير؟ هذا هو يعني هذا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 إذا ألقى المعلم الدرس كتب الطلبته أو إذا شرح المعلم الدرس انتبه الطلبته طيب وما إذا جاء المعلم فينبغي أن يجد كل حاضره لا أخي اسمك فالس اقرأ يا فارس قل يا فارس مررت الرجل تمام لا القاسي التقيت بعملي لا خالد. الوضوء هو افعال مخصوصه نعم بنيه مخصوصه نعم نسم أوه. عمر قل يا عمر أوه. ذهبت الى العمل طيب نبيل ما شاء الله كذلك ختمت القرآن أنا أسأل ختمت القرآن. ما شاء الله إن شاء الله عز وجل ينفعنا من ينفعك إلا الأخ بلال قرأ. قل يا بلال. وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة دق الجرس ما ليش هذه ما عندي وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة عندما يحشر الناس في أرض المحشر أرض البرضاء النقية ويصير الهول عظيما تقتل منهم الشمس فيجمون في عروقهم منهم من يغرق في عرقه ومن يوصل إلى كعبيه ومن يوصل إلى حقوه ومن الى إلى ومنهم من يكون في ظل العرش كما جاء في الحديث الكثير يريدون الفصل القضاء فيشفعون ويطلبون الشفاعه من ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وكل يقول لست لا حتى تنتهي في الى نفسه سلم فيشفع الى الله عز وجل لهذه الامه فياتي الله عز وجل لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا ويقول عز وجل يا شر الجن والانس من استطاع منكم إن استطعتم أن تنفذوا من قدر السماوات ورضي تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطه وهي بمعنى أيضا مما يفسرها قوله تعالى هل ينظرون إلا إلى يأتي الله في ظل من الغم والملائكة والقديم وإلا ترجع الأمور وجاء ربك والملف صفا بعد صف كل صف سماء ينزل أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة والسادسة سماية سما الصفوف لا خصمك يا شيخي قل انما لمن لكل امرئ ما نوى اذا نويت فليس لك من الاجر الا بقدر النيه نعم اسمك عبد الله قل فهمت الدرس فهتبدا ممتاز وهو كلام ليش محمد محمد قام زي نعم هو دائم زي يظهر منك نحوية عبد السلام. لا أنت إلى المنزل نعم. الحين أنت راجع المجد. ليش؟ هذا الإله نعم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا استفهام. هذا استفهام هو كلام. والغاشي اسم لي, لي... يوم القيامة لأن تبشى الناس. قلت. الرأس مرفوح نعم اسمك عبد الرحيم عبد الرحيم كعبد الرحيم نعم السماء صافية نعم عادل. علي عادل. عادل كعادل نعم لا إله إلا الله كلمة توحيد، ما أعظم هذا الملم كذب نفسه زوجنا عز وجل أن, يختمل... أن يحيانا الإسلام ويختمنا من إيمان. والله أعلم هل مفهوم أسمى فهم؟ لا سئلة نعم أصلكت ألفاظ الوضع إلى دخلنا في المتاهات هنا هذه ألفاظ أهجمية وضعتها واستعملها العرب هنا يقولون أن في لغة العرب بعض الألفاظ أهجمية لماذا تستعمل؟ قيل هي أهجمية واستعملناها فصارت في الحكم العربية وقيل هي معرضة وقيل بل هو من توافق اللغات فهمتا؟ فصائدا إذا قلنا من توافق اللغات كناشئة وسنة ها وقسطاس أو القسطاس وإيران هذا القاضي هذا الفاضل الأرقام الأسماء ما الأعجمي والأجنبي يبقى أجهمته فهذه تيل أننا استعملنا العرب واستعمل الأعجم وقيل استعمل الأعجم وبحكم المحاكاة والمجاورة صارت عند العرب وصارت عربية وكيلة هي آجمية واستعملها العرب فصار في حكم كلام العرب تمام أما أحكامها من ناحية النحوية فلا أحكام ستأتينا إن شاء الله تعالى في موانع الصرف ونحو ذلك الله أعلم غيره نعم إيش هذا بحسب ما يتيسر فكم من واحد النظم عليه أيسر كما قاله قال عبيد ربه محمد ها لا احمد الله احمد الله في كل الامور احمد هذا قال ايش قال النظم مينامي مزين النظم لما قال النظم الميسور ايوه تمام هذا المضمون ايوه واشر عليه أن يحفظ ما قد نثره، قد يحفظ يشلي حفظ النثر. كلام الله المركب المفيد ياخذه. فلا يش عليه النظم. كلامنا لفظ مفيد فاستقم وسمو وستقيم. سمو وفعل ثم حفظ الكلم. كلمه كلمات القولاء. وكلمة بها الكلام قد جاء. بالجد والتمين والمجاوة. ومسد النزيمة من دون إذا فعلت وادت ويقى بي ونون أقبل أن فعل ينجل وإلى آخر وسواهما الحفو كهل وفي ولا وإلى آخره هذا النظم سهل وقد الآخر يسهل عليه النظم فهو بحسب ما تيسر عليك فيكارس عليك النظم حفو وإلا فنظر تمام بعده انتهى أحسن كان مشرحي هو نفسه لكن مشكلة هذا النظم هذا هو قال قال ربه ربي وأحمد. الله احوى في كل أموري أحمد. وهذا متوفر. ويقولون انه نظم لأحد الـ من الـ من أدراف. اضل بالعالم ولا غيره, ولا غيره. من أحد ذكر أنه هو صاحب النظم. هذا لما تورح يا ضم. ها؟ له شرح بالعالم لا ولين شرح. وفي أحد من طلب الجزائريين سوال شرح أظن هو في المدينة. أظن مقيم في المدينة. اسمه توفيق الونشليسي يا ضم. توفيق الونشليسي. أظن هو. ما قرأ الشرح قد قدم له شيخنا الكون الكوني. قدم له شيخنا عبد الرحمن الكون نعم. أنا ما قرأ الشرح قل هذا هو شرح طيب. أنا بترحت قديما في مدينة جلال لكن ما هو مسجن ولا مكتوب لكل أحد هذا الشرح ميش أطيبا إن شاء الله الله أعلم وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد آلي وصحبه جميعا ويأتون بحقوق الله